da ybaghza fiyummiha rasoolayyetlu alayhim ayaatina wa ma kunna muhlik alqura illa wa ahluha zallimun wa ma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 شركائي الذين كنتم تسعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون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 وله الحكم وإليه ترجعون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين íhden a círác a mostéim, círác a lévén, an gamtál Allahu velahul alhamdulillahu velahul alhamdulillahu velahul alhamdulillahu velahul alhamdulillahu velahul alhamdulillahu velahul alhamdulillahu velahul alhamdulillahu velahul alhamdulillahu velahul alhamdulillahu يَا رَبِّ ضَيَّ تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا مَنْ إله غَيْرُ اللَّهِ مَنْ غَيْرُ اللَّهِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفْلَتَتْ بَصَرٌ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ لَنشركاء الذين كنتم تسعون من كل امه ثيدا الحق لله وضل عنهم ما كانوا